افَتَحَرٌ هَذَا ام انتم لا تبصرون يسلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون ان الم دقينا في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم قلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون تَكِئُونَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ إن عملهم من شيء، كل أمر إِن بما كسب رهين، وأمدناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، يتنازعون فيها كأ. لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قالوا اننا كنا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا و وقانا عذاب السموم اننا كنا من قبل ندعوه انه هو البر رحيم فزكذ فما انت بنعمه ربك بكاهن ولا مجنون ام يقولون شاعر نت ربص به ريب المنون قلت ربص فان ني معكم من المترابصين.